الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م فباي أ ي آ ل ء ربكما تكذبان س أ ل ه من الاء ل والأرض كل س م يوم ا ا و هو ت شأن فبأي في آ ربكما تكذبان سنفرغ لكم, سنفرغ لكم ايها الثقلان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يا معشر الجن و ا ل إ ن س إ ن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و ا ل أ ر ض فانفذوا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 ف إ ذ ا انشقت السماء فكانت و ر د ة كالدهان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيومئذ لا ي س أ ل عن ذنبه إ ن س ولا ج ا ن فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان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 فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان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 فباي أ ي آ ل ء ربكما حور مقصورات تكذبان ف الاء خ ي م فبأي آ ل ا ربكما تكذبان لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جاء